ناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا